Bismillah. الشمس والقمر كل يجري لاجل مسمى يدبر الامر يفصل الان Still you 119. وإن تعجب فعجروا قولهم أئذا كنا 118. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات 119. وإن ربك انما انت منذر Oh. en 117. وينشئ السحابة الثقال 118. ويسبح الرعد بحمد الحق النابلسي <تصفيق> I see. ومما حمل السيل زبد الرابيا في الدكتور Ja. سَيِّئَة وَأَيَذُرُّونَن فِي الْحَسَنَ نَفْتِس You're الذي <تصفيق> من قبلها ومن لتسلوا عليهم الذي أوحينا عليهم الذي أوحينا busy Tot ziens. كيف كان عقاب فَأَمُّنَكُمْ أُرُومٌ وَأَسْدُ السَّبِيلِ ومن 117. وأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقب الذين اتقوا 119. الكافرين وكذلك أنزلناه حكما عربيا فَإِنَّمَا عليك البلاغ وعلينا الحساب 119. ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن